السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله أما بعد قبل البدء في القراءة كأن أحد الإخوة قال ألا يراد بالقياس في قول الناظم رحمه الله تعالى واحتج بالمنصوص في شرع أحمد ومن قال فيه بالقياس فقد خسر قال هذا عليكم في القياس أو القياس في العقائد لأن النظم عقدي نعم لكن يقال هنا أن أهل المعتقد قد يذكرون في كتب العقائد امورا فقهية في العبادات والمعاملات ومن ذلك قولهم أو كما في الطحاوية وفي غيرها ونرى المسح على ماذا على الخفين هذه مسألة في الطهارة لماذا أوردوها خلافا لمن؟ للرافضة وأيضاً في بعض كتب المعتقد ونرى صلاة التراويح في رمضان لماذا ذكروا التراويح؟ لأن الرافضة لا يصل التراويح كما في كتبه ايضا مما ذكروا من المسائل في كتب الاعتقاد ونرى قصر الصلاه في السفر لما ردا على الخوارج الذين لا يرون القصر إلا مع الخوف وكذلك في المعاملات ونرى البيع والشراء الحلال ما علاقة البيع أو إيراد البيع والشراء في مباحث الاعتقاد قالوا ردا على الصوفية الغلاة التي ترى البيع والشراء مما ينافي ماذا التوكل فأهل العلم عليهم رحمه الله من أهل السنة يريدون أو يضمئون هذه المسائل من باب الإشارة إلى مخالفة فرق عقديه وعلى هذا أمر الأمر الثاني فيما يتعلق بمسألة سبقت وهي في نزول الله تعالى يوم الفطر حقيقة أشكر الإخوة الذين كتبوا وأنا المستفيد قبلهم لأن الفائده. ليست قصر عن السامعين بل حتى المتكلم يستفيد من السامعين أدبا وعلما وأحد الإخوة الأكارم بحث مسألة النزول المعنية لكنه ذكر أو نقل نقولات جميلة عن نزول الله تعالى في يوم عرفة والمباهات فذكر من ذلك حديث ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفه. ينزل الله تبارك وتعالى فيه السماء الدنيا عند ابن حبان. وذكر ما رأوه رمانتة في كتاب التوحيد إذا كان يوم عرفه ينزل الله إلى السماء الدنيا. وكذا حديث أنس يهبط الله إلى السماء الدنيا عشية عرفه. ونقل على المفسح تحسين بعض ما سبق وتحسين بعض ما سبق. وذكر أيضا ان الله جل وعلا في كما جاء في بعض الاحاديث يتجلى لهم أيها الجنة في يوم الجمعه ويوم الفطر ويوم الاضحى هذه ذكره الذي يريد هو حديث في نزول الله في يوم الفطر في الدنيا هذا كان على السؤال ولكن شكر الله الاخ السائل علي بن احمد بن عبد الله مكي موجود أنت كتابك الله هنا كتابان اختر أحدهما أخذه لك والآخر الأخير الكريم أبو عبد الرحمن السلمي موجود ذكرت بيتين من الشعر وقرأت أنهما ينسبان للشافعي فصوب نسبة البيتين إلى أنهما للعلامة عبد الرحمن الاخضري وذكر أو ذكرت أيضا أن ابن القيم قال ليس في الصحابة ابكم فرجع أثابه الله إلى مهتحدار السعادة قال العبارة أطرش الطرش، فأشكره شكرا جزيلا على يعني الفائدة ونحن يا أخوان دائما جميعا كطلاب علم أو طلاب علم ليست الفائدة مقصورة على المستمعين، الشيخ بن سعدي في فتاواه لما سأله بعضهم كان السائل أشار إلى أنه أكثر السؤال على الشيخ فقال الشيخ في معنى كلامه المنة لكم يعني لما حضر وسأل لأنهم يشحذ يعينون المتكلم عن البحث وعلى القراءة وعلى التدوين بما أن صاحبك ما حضر لك الكتابات طيب نسمع نعم الشيخ نسمع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الناظم رحمه الله ولا أرتضي في الدين قول مجادل بما زخرفوه من فصول لها كدر الحمد لله رب العالمين يقول رحمه الله تعالى ولا أرتضي لا أرتضي لا أرضى ولا أقر ولا أحب ولا أقول ولا أرى كلها تدل على النبذ والذم. ما الذي لا يرتضيه قول المجادل أهل الجدل أهل الحجج الباطلة الداحظة يستقبح صاحب الحجة الداحظة في أمور الدنيا والخوض في أمور في دنياه يجهلها فكيف في أمور الدين والاعتقاد لا شك أن الأمر أقبح والذم أشمع يقول النبي عليه الصلاة والسلام من تطبب ولم يعلم منه الطب فما أفسد فهو رامن إذا كان هذا في أبدان الناس يعتبر من تطبب ولبس ثياب الطب والدعاء منه وهو جاهل أنه مفتري وأجرم في حق الناس فكيف بمن جادل بالباطل في أمور الاعتقاد فأفسد على الناس دينهم لا شك أن هذا أقبح وأعظم جرم فهو رحمه الله يحذر نفسه ومن يقرأ كتابه من هؤلاء قد حذر الله تعالى منهم في كتابه الكريم أهل الجدل بالباطل المجادلون في دين الله غير حق وكثر أو جاء التحذير من النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لما قرأ في سورة آل عمران في قوله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب واخر متشابهات إلى أن قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال عليه عليه السلام اولئك الذين سمى الله فاحذروهم ولزم السلف هذا المسلك فحذروا وحذروا وجانبوا مجالسهم وجاءت كتب الردود عليهم التحذير من شبههم والتحذير من مجالسهم ومن مقالاتهم بل ان بعض السلف عليه رحمه الله كابن سيرين اذا دخل عليه احد اولئك كما ذكر اللالكائي وغيره. قال بعضهم لابن سيرين أريد أن أقرأ عليك آية. قال لا تقرأ. قال إنما هي آية. قال حتى ولا آية. وابن سيرين لم يقل هذا نفورا من كلام الله. حاشه. ولكن حتى لا يجعل لهذا المبتدع المجادل الباطل مسلكا إلى سمعه فقد يضمن الآية كلاما أو تفسيرا. يؤثر به على سامعيه، فلما أصر وضع ابن سيرين أصبعه في اذنيه وفي بعض كتب السنة أن أحد هؤلاء دخل على أحد أئمة السلف قد يكون بسرين وقد يكون آخر فقال له صاحب الدار من هذا السنة أخرج عن داري فقال أتيتك أتعلم قال أخرج عن داري فلما عاند واصر على البقاء قام صاحب الدار ودخل في جوف بيته فقال الحاضرون ألا تستحي ألا تخرج من داره وهذا منهم عليهم رحمة الله حفاظا على سلامة الدين والاعتقاد وسياتي بيان ولا أرتضي في الدين قول مجادل بما زخرفوه هكذا شأنهم الزخرفة التزيين والتزويق زخرف الدار إذا زينها زخرف القول غرورة مزين بما زخرفوه من فصول لها كدر الفصول قيل النظم، وقيل من معاني الفصول أن يجعل بين كل لؤلؤتين خرزة يزينه والكدر ما مال من اللون إلى أسود والغبرة، فهم كلامهم كله شبه مزين مزوق من باب خداع السامعين، وهذا ينطلي على كثير ممن لم يعرف المعتقد. ولم يعرف الحذر أو يعرف شبه القوم فكم زلت من قدم وكم زل من قلم وكم زل من كلم بسبب تزين هؤلاء وخداع أولئك من أهل البدع والضلال إذن لا ترضى كلامهم واحذر وحذر من كلامهم ومن كتبهم ومجالسهم ومجالستهم وسيأتي في كلامه رحمه الله التنصيص بأكثر على هذا الأمر وعلى بعض اعيانهم وكتب السلف مليئة حتى أنك تعجب من عناية السلف أو من كثرة تحذير السلف من أهل الأهواء وفي الحقيقة من قرأ شبههم وعرف معتقداتهم ومسالكهم علم شدة حذر السلف وكثرة تحذير السلف عليهم رحمة الله من كتب وشبه أولئك القوم وعفوا هنا نستفيد إذا تكلم أحد وكان كلامه قمة في البلاغة تحسين والعبارات محسنات البلاغية وحسن الخطاب لا تغتر بما يقول حتى تعرض كلامه على الكتاب والسنة أما مجرد البلاغة والفحولة في القول فهذا ليس بمثور أن يقبل كلامه يقول ابن الجوزي في كتابه على القصاص والمذكرين عند العامة كل من صعد المنبر فهو عالم وهذه مصيبة كل من صعد المنبر فهو عالم ومن أسباب ما أصاب أو من أسباب الرئيسة في غياب التوحيد وغياب مسائل الاعتقاد في كثير من بلاد المسلمين عدم تفريق المسلمين بين العالم والخطيب وبين العالم والشاعر وبين العالم والبليغ أو المتفصح فإذا قال أحدهم قصيدة في الإسلام وتباكى عليه مشكور ماجور يشكر لكن الحذر يعني ينصب نفسه مفتيا مقرضا حاكما على أحوال المسلمين إذا أعطى الله الإنسان قريحة شعرية هذه نعمة لكنها دائرة ما يخرج منها إلا إذا كان جمع الله بين الشعر والعلم فنئنور عنه بعض الناس ارتقى المنبر كأنه سحبان وائل بفصاحته وبلاغته هذا لا شك نعمة وثغر عظيم لكن يقال أنت خطيب تنقل اهل العلم وتقرأه فإذا كنت تستطيع أن تسترجل كلامهم ارتجالا تأكدت من ذلك فنعم واما الفتيا والقول في مسائل اعتقاد والحكم على واقع المسلمين فليس لك هذا للراسخين من العلم إذا العلم من الله عليك بتلاوه جميله واعطاك الله صوتا نبيا هذه نعمه سخرها في الخير لكن لا تلبس ثوب الفتيا وثوب تخطئه الناس بدون علم واذا جمع الله الانسان بين البلاغة والتلاوه والشعر والعلم هذه منا من الله عز وجل لكن من سافر ورأى أحوال المسلمين يرى أن هذا الأمر عدم التفريق بين العالم وغير العالم من أسباب ضعف كثير من بلاد المسلمين فالمسلمون يحبون الخير وإذا سافرت اليهم فيهم حب للخير وحسن ظن لكن لا يفرقون هذا رجل حسن التلاوه هو الإمام المقدم عندهم فتاوى اعتقاديه عقديه في العبادات والمعاملات وتزداد المصيبه اذا كان ذاك المعني يرى نفسه اهلا ومع علمه بجهلي لكن لجهل اصحابه التبس الامر عليهم وهذا امر طبعي ان يكون الانسان يفتح الله عليه في علم ولا يفتح عليه في علم اخر هذا امر معروف يقول الامام الذهبي في ترجمته ينوح الجامع في التذكره ذكر حديثا لخاتم القران دعوه مستجابه ثم قال في اسناده نوح الجامع جمع كل شيء الا الصدق هو ثم قال هذا الشاهد فكم من امام في فن مقصر في غيره فسيبويه امام في النحو لا يدلم الحديث لو جاء شخص قال هذا حديث قال عنه سيبويه صحيح سيبويه هذا مقام الراس والاي رحمه الله لكن يحتج بكلامه في ماذا لكن تقول هذا الحديث ضعفه صحه سيبويه وضعفه معين من نقدم يا اخوان المقارنه غير واردة وأبو نواس رأس في الشعر عري من غيره الشعر فقط وعاصم ابن بالنجود النجود إمام في القراءات تالف في الحديث ومحمد بن الحسن إمام في الفقه لا يدري ما الطب فقط هذه فتحات إلهية والذي أضر بالمسلمين وبصحبة المسلمين وصحة العبارة عدم التفريق بين العلماء وبين غير العلماء والإنسان الحريص على دينه بل على دنياه اولا من باب تأخير الشيء أهميته الدنيا ما عرفنا أن أحدا يريد أن يبني منزلا يذهب إلى شخص جزار أو خباز أو الى المهندسين ما علمنا أن أحد يريد أن يشتري لمنزله اضاءات مواد كهربائيه يذهب إلى النجارين والحدادين إذن في أمور الدين أعظم لا تسأل إلا من تتق في عقله ودينه يقول شيخ الإسلام مما كتب الآن شراه ملك حد السلاطين العجم فإن كان عند الملك من يتق في عقله ودينه فليستشر في أمره ولهذا الحذر من أن يكون إنسان يتكلم فيما لا يعلق بخاصة في أمور الاعتقاد وما يعني يؤثر في صلاح دين المسلم معا. ولكن بالآيات والسنن التي أتت الرسول الله في ذاك الغرر نعم يقول أنا لا أتضي قول الجدل ولا رأي الرجال كما سبق ولكن بالآيات القرآنية والسنن التي أتت قوله أتت عن رسول الله يعني نستفيد السنن الثابتة الصحيحة والصحيح أو الثابت لعله أشمل يشمل الصحيح والحسن بجميع انواع الصحيح والحسن اتت عن رسول الله في ذاك كالغرر جمع غرة وهي البياض وكل ما بدلك من ضوء أو صبح فهو غرر فهو يقول لا أرتضي قول الرجال المخالف ولا من باب أولى قوله للباطل مهما زينوه وزخرفوه وجعلوه كالدرب كالعقد المنظم إذا ماذا ترضى رحمك الله قال أرضى ما رضيها للسنة بل ما رضي رضيه الله لنفسه وحث عليه ربنا ونبينا وهو أن نأخذ بالمصدرين اولا الكتاب ثم السنه نعم فإن لم يكن في ذاك نص فما أتى إلينا بإجماع عن السلف الشهر إذا ما وجدنا آية ولا حديثا هناك عمومات الآية ولا حديث من يفهمها يأتي إجماعات السلف تحسم الأمر فإذا ما كتاب وسنها المصدر بعدهما إجماع السلف لا يمكن أن يجمع على خطأ أبدا وإلا قيل بأن الحق ظل عن أمة كلها وهذا محال قد تقدم ومن يشاق الرسول من بعد ما تبينا الهدى ويتبع غير سبيما المؤمنين إجماع المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساعة مصير فهو يقول إذا ما وجدنا آية ولا حديث يأتي الاجماع أجمعت الأمة على هذا هم ادرى بالحق ومحال أن يكون إجماعهم على باطل من هم؟ عن السلف الشهر المشهورون باتباع كتاب السنة كثر الحمد لله وكتب التراجم وكتب العقائد قد ذكرت مئات من أسماء هؤلاء وهم من كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورأسهم وإمامهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم أصحابه رضي الله تعالى ومتابعهم بإحسان ولهذا طعن المبتدعة في الصحابة والقدح في عمة الصحابة أو في أكابر الصحابة بل في أحد الصحابة ليس طعناً بقصد تضييق في هذا الصحابة والصحابة ولكنها وسيلة إلى ماذا؟ إلى غاية ومقدمة إلى نتيجة ومبتدا إلى خبر إذا طعنوا في الصحابة هم نقلة الدين فينسحب الطعن على ماذا؟ على الدين بل على النبي عليه السلام بل على الله رب العالمين وهكذا بين السلف هذا المسلك الخبيث أن الطعن في واحد من الصحابة في أحد الصحابة وراءه ما وراءه والمشهورون الشهر أي المشهورون من وضح أمرهم واشتهر ذكرهم سمي الشهر بالشهر لاشتهاره بخروج الهلال نعم وأهجر أرباب الكلام بأسرهم فكم منهم يا صاح ويك على حذر واهجر ارباب الكلام باسرهم الهجر المتركه والمفارقه ويكون الهجر حسيا ويكون الهجر معنويا المهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذا هجره معنويه ترك ما نهى الله عنه فمن كانت هجرته الى الله ورسوله هاجر المكان الاخر هجره حسيه وهنا يقول وأهجر أرباب الكلام هجرة حسية لمجالسهم ومجالستهم وكتبهم ومعنوية مفارقة واعتقاد خلاف ما يقولون واعتقاد بطلان أقوالهم أرباب الكلام أرباب جمع رب والكلام هم أهل التأويل والانحراف وسموا سمي سموا بأهل الكلام قيل لي كثرة كلامهم وجدرهم وقيل لي أن مسألة كلام الله هي من شاء أظلوا فيها وأظلوا كثيرا عن سواء السبيل بأسرهم أي بجميعهم والأسر في لغة العرب الخلق بجميعهم فكن منهم يا صاحي ويك على حذر يا صاحي تقدم انها المراد بمعنى ماذا؟ يا صاحي يسمى ماذا؟ ترخي ويك على حذر، ويك مثل ويح، ويب، والكاف الخطاب، والعرب تجري على سنتها الفاظ تارة من العتاب والتوبيخ والذم وتارة المدح، تارة التنبيه، ويح عمار، قيل أن الترحم تقتل الفئة الباغية، ولما بلغ رسله أن ميمونة جاءها العذر الشرعي قبل. عندما أراد أن يعود مدينة قال أقرى حلقه أحابستنا هي قالوا إنها قد طافت إفابة قال فلتنفر إذن هذه عبارات تدرج على السنة العرب تار للتوبيه ترحم والتمبيه وأهجر أرضاب الكلام بأسرهم فكن منهم يا صاح ويك على حذر كما تقدم أهجرهم ولا أجلسهم أم والسلف في أمور الهجر فعلوه وهجروا أهل البدع ولهم أصول الأوامر الإلهية في مفارقة أهل المنكر فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين لما إن جالسهمهم إنكم إذن مثلهم قد قال عليه السلام عن قدرية مجوس هذه الأمة إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشيعوهم إمعانا في هجري هذا المعتقد الضال الهالك، فالمراد هجر أرباب البدع وعدم الجلوس والمجالسة والقراءه في كتبهم، وأيضا جاء من باب التحذير قول صلى الله عليه وسلم عن على الدجال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه يحسب أنه مؤمن، فترى الحديث أنه يغويه. لاحظ خوف الرسول صلى الله عليه وسلم على امته لا تاتوا الدجال اذا سمع احد منكم بدجالته اطلاقا لما قد تاتيه انت تثق في نفسك وان عندك قدره فتزيد يؤخذ من هذا الحديث اصل وهو عدم قرب اهل البدع وبخاصه مع انتشار وسائل الاعلام المقروئه والمرئيه والمسموعه فاياكوا والقنوات قنوات الشبهات قبل الشهوات. الشيخ بن بعد رحمة الله. بعدما ظهر أمر قنوات كثرة التحريم منها. لكن الشيخ عبد العزيز رحمه الله لعلكم قرأتوا فتواه كان مما تكلم عنه الكثير أنها تبرج وسفور وأنها وأنها إلى آخره. الشيخ عبد العزيز في فت له قال تظل على العقيدة عمر. بعد النظر هذا اهم شيء هذا اهم شيء قنوات الشبهات هذا الحديث ما سمعت بالدجف نعم فيه, فيه التحذير من القنوات الماجنة والمجلات الهابطه الشبهات اولا ثم الشهوات تبعا فلا تجالسهم ولا تؤكل ولا تشارك وابتعد عن سماع قنواتهم واشرطتهم وقراءات كتبهم واستعمل السلف مع اولئك امورا فبعض السلف استعمل العقاب البدني اذا كان له سلطه كالفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه بلغوا ان صبيغ بن عسل أو عسل يتكلم في مسائل عقديه قال كريم وعرف علم الفاروق ان هذا المذهب خبيث مضل فامر به عمر فحضر فلما تثبت منه عمر ما ناقشه جلده وضربه فقال عمر لا تاكلوه ولا تشاربوه ولا تجالسه ولا تشتروا منه ولا تدعوه فذهب من اثر الضرب بقي فتره حتى شفي فاخبر عمر قلاته ثم ضرب ثانيه ونفس نفس الاولى ثم ذهب فلما شفي قلاته فضرب ثالثه فلما اشوف اقناعته فقال يا امي ان كنت تريد قتلي فاحسن قتلتي وان كنت تريد اقناعي فقد اذهب الله عني شيطاني قال انا تركه فلعل فهذا تعذير بدني من ليس لسلطه الهجر والمفارقه خوفا اولا على دينك ثم ثانيا من مصلحتي هو هو مسكين قال فهجرك له في مصلحتان لك انت مصلحه قاصره ومتعديه لك انت للسلامه وله لعله يتذكر او او يخشى نعم لانهم قد ابدعوا وتنطعوا وكانوا بلا ريب على منهج خطر ابدعوا احدثوا امورا ما انزل الله بنصر بل تخالف ما انزل الله به وتنطعوا تنطعوا في الكلام غالوا في الكلام مع أخير من النطع الغار الاعدل للثمث تعمقوا في الكلام ثم موطل قد تنطع على كل شيء قولا أو فعلا غلي فيه وهم هكذا يأتون بأقوال مبتدعة ويتنطعون ويتكلفون لفظاً وكتابة في تقريرها مهما زخر الباطل ومهما حسن فإن صاحب العقيدة النقيه يشعر بشمئزاز بنوع من النفور لما لأنه كما قيل كلام الوحي عليه نور حسي ومعنوي والباطل عليه ظلام حسي ومعنوي وكانوا بلا ريب على منهج خطر منهج مهلك منهج فاسد ظالم وهنا يودا كان لا ينبغي الشماتة تشمت بهم يفرح الانسان اذا هدى الله كافرا للاسلام وظالا للسنه ويسأل الله الثبات على دينه فهم هؤلاء كما قال شيخ الاسلام بعين الشرع نبغضهم النظر لهم وبعين القدر نرحمهم نعم ولست شق العصا لا ولا أرى على السلطان أو غدر قبل ان انسى التنطع ثم شرعا مذموم شرعا وعقلا والايات ولا تغلو في دينكم الحديث الرسول اياكم الغلو في الدين بل جاء النص على التنطع في قوله عليه الصلاه والسلام احدات الحديث هلك المتنطعون قالها كم مره ثلاثه هنا فائده في حديث الدين النصيحه كم قالها مره من اخذه مسلم لكن لفظة ثلاثا ليست عند مسلم هذا حد علمي ومنكم استفيد بل رواها من ابو داود ذكرت هذه الفائده عند ذكر هذا الحديث هلك المتنطعون ثلاثا يعني قالها ثلاث مرات فالتنطع كما علمنا مذموم شرعا وعقلا أعد البيت جاهد. ولست أرى شق العصا لا ولا أرى خروجا على السلطان وان جار او غدر ولست أرى شق العصا لا ولا أرى تأكيد على هذا المبدأ شق عصا الطاعة خروجا على السلطان وان جار أو غدر الخروج على الصلاطين من أسباب الفساد العريض والنبي عليه الصلاة والسلام وضع قيودا شديدة وحد حدودا عظيمة ما قاموا فيكم الصلاة سترون بعدي اثره طيب ماذا نفعل فاصبروا حتى تلقونه فمن لم يصبر ونزع في هذا فما انتهى قرسله ويقول شيخ الإسلام أن هؤلاء الخارجون على السلاطين أو الخارجين أكثرهم طلاب دنيا وطلاب مناصب والخروج على السلطان فيه مفاسد عظيمة والناس على أقسام ثلاثة منهم من يرى الخروج ويحث عليه لإستاذ الوضع والآخر يقدس السلاطين تقديسا عصمتا والطرفان على الحراف والسنة أن نكون على السنه فنطيع في طاعة الله وننصح في الطرق الشرعية ونحذر من الخروج كما إلا أن ترى كفرا بواحا عند فيه من الله برهان قال بعضها العلم وإذا رأى الإنسان الكفر بواحا وعنده براهين وكان في الخروج نفسها ده أكبر فيحرم الخروج فينبغي الحذر من هذا الأمر وأهل العلم عليهم رحمة الله من عناية بهذا الأمر لعلمهم بأن الإمامة الكبرى إذا احتز أمرها حصل فساد عريض صنفوا أو ضمنوا كتب العقائد هذا الأمر بقيوده الشرعية بل أفرد بعضهم كتبا مستقلة في هذا الأمر وللشيخ عبد السلام رحمه الله البرجس العبد الكريم كتاب اجاد في تلخيص نقولات أهل العلم بتخاريج موفقة، وسماها الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. طبعا هو كتاب عصري مشى والفه قبل موته يحيى مرضي سنوات، لكن أجاد في نقل العبارات وترتيبها وتوثيقها وكتب السلف جميعا الأصول الطحاويه والشريعة واللالكائي والسنة للبربهاري الأمراء أبو شامة والابانه علي بن بطة كل كتب السلف نصت على هذا وأفصح بعضهم من منهم أبو نعيم كتابا في الإمامة والأجد فيما اذكر أذكر نعم وأبرأ من راي الخوارج انهم اراقوا دماء المسلمين كما اشتهر عندكم البيت هذا أنت مدلس إذن يا أخي هذا تدليس محمود سمعت يا هنا بيت اكتبوا عندكم بعد كما قرأ الحديث ذا الاخير وابراء من راي الخوارج انهم اراقوا دماء المسلمين كما اشتهر او كما اشتهر ووضع هذا البيت في هذا المكان من المؤلف في مناسبته رحمه الله مناسبه المقام لأنهم خرجوا على السلطان على إمام وأراقوا دماء المسلمين ولطخوا وجه التاريخ وقد جاء في الحديث ان ابن ابي يوفا يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن خوارجهم كلاب أهل النار عند الإمام أحمد والترمي بمعجة وجاءت الأحاديث الصريحة الصحيحة في التحذير على الخروج على جماعة المسلمين وانظروا في واقع المسلمين انظروا ماذا حصل من الخروج على الحكام ثم انظروا ما الذي يحصل إذا غاب أو إذا بعاشت البلد بلا حاكم يقول بعض السلف ليلة ستون سنة بإمام جائر أفضل من لينه بلا بلا إمام لأن يحصل فيها من الفساد فيها في عدم وجود سلطة يحسم الفساد العريض من الله تعالى بيعلِم والواقع يشهد بهذا نعمة شفَّه ولست براض أن يكثر مسلم بذنب جناه على الله قد غفر هذا الم... هذا القول الحقيقة قد يقول بعضهم يعني نغلق باب التكفير يقال أن الناس هنا أيضا على اقسام ثلاثة قسم عقليه لازمه قسم يكفر بأثها الأمور بخلاف الادله الله وقسم يمنع التكفير مطلقا ويزعم أن في ذلك ظلم والطرفان على جهاله وانضاله والصحيح أن الإنسان لا يكفر إلا بماذا إلا بدليل شرعي لأنك تعبد الله في تكفير من كفر بالنص الشرعي وفي عدم تكفير من يكفره في الشرف لكن أهل العلم يذكرون هذا البيت كما أشار شيخ الإسلام إلى أن عبارة عدم التكفير تذكر عند ذكر الخوارج لأنهم يكفرون بماذا؟ بالكبائر والذي يقرأ في كتب أهل السنة في المعتقد يرون في الغالب إلا أن يكون داء دوماً ان هذه العباره تاتي عند ذكر الخوارج والتي قبلها الخروج على السلاطين والتكفير فما خرجوا الا بعد ان كفر، ولهذا ولا نكفر احدا بذنب ما لم يستحل فهناك احيانا تسرع في التكفير او في المقابل غلو افراط في الاحتياط لا تكفرون احدا لا تبدعون احدا في المقابل بعض الناس عنده التكفير التبديع على قدمين وساقين كل من ذكر هذا مبتدع هذا كافر هذا كذا والآخر النقيف فهذا يفتح بابا مغلقا وذاك يغلق بابا مفتوحا والصواب أن لا تفتح إلا بعلم وأن لا تغلق إلا بعلم نعم فقال رسول الله يوما محذرا من الخبر المشهور عنه الذي انتشر ستفترق مثل الذي كان قبلكم ثلاثا وسبعين فكان كما ذكر هذا يشير رحمه الله إلى حديث الافتراق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما محذرا من الخبر المشهور المشهور من المصطلحات عند أهل العلم ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وبعضهم يقول ما على سنة الناس واشتهر على سنة الناس تأتي حديث يكثر استعمالها او يكثر الاستشهاد بها في المدارس في المواعظ في الخطب تكون هذه مشهورة وستميحكم عذرا إلى أن بعض الأحاديث الضعيفة من شهرتها أصبحت راسخة حتى أن بعض الناس قد يكمل تلك الأحاديث من كثرة ما يسمعه ونحن جميعا منهم أنا أسألكم عن أحاديث وأجزم بل أقسم أننا جميعا نحفظها حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج هذا ليس بحديث اصلا وذكر في الأزمة المتأخرة حديث يخلق من الشبه سبعين أو خمسين أربعين هذا مثل شعبي ليس بحديث حديث أنا أسمي حديث الرتب ترقى قرأته في حائط مسجد قديما في, في حائط على أنه حديث شريف ثم قرأته في دفتر لأحد الطلاب قال الله تعالى حديث النظافه من الإيمان وأنا هنا يا أخواني أقول أنتم طلاب علم وينبغي أن تحذروا من الاستشهاد بأحاديث لا تعلموا صحتها في خطيب جمعة في القرن العاشر كان يخطب ويولد احاديث ضعيفه ومكذوبه فرفع أمره إلى أحد علماء الشافعية فقال هذا ينبه، فإن انتبه لا يعزل يعني ينشر الكذب على المنبر وعامة الناس في الغالب إذا سمعوا طالب العلم يذكر أحاديث ضعيفة اقتدوا بكلامه وكم نسمع إذا قلت لفلان هذا ما يصح قال إمامنا يقوله خطبنا يقوله فأنت طالب علم ينبغي أن تحذر الناس من الضعيف وان تلتزم أنت بذكر الصحيح الخبر المشهور الذي يشير إليه الحمول انتشر حديث افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة من هم؟ ما كان عليه وأصحابه رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث له ألفاظ كثيرة رويا عن جمع من الصحابة وستوفى ضع كثيرا من طرقه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة وأذكر اني وقفت على كتاب مفرد مستقل في هذا الحديث أظن سماه بحيف الفراق رواية لا دراية فيما أذكر وبكل حال الفرق موجودة وكل فرقة ليست على كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام وهد على منهج السلف لماذا يقال على منهج السلف أهل البدع ما ياتون بكلام من التوراة ومن الإنجيل يأتم بماذا؟ من القرآن والسنة فيقولك نحن كتبنا مملوعة بالأدلة الشرعية اقرأ آيات وأحاديث وأنتم آيات وأحاديث فأنتم على حق ونحن على حق فإذا قلت لهم على منهج السلف كانوا كالسامري لا مساس لا يريدون هذه الكلمة هي التي تميز منهج السلف من السلف نبينا عليه الصلاة والسلام من تبعهم بإحسان لهذا تقرأ في بعض كتب الأشاعرة يقول بعضهم قرات في كتب بعضهم قال إمتنا أهل السنة والجماعة فإذا قرات أو رأيت مذاهب فاعرضها على الكتاب والسنة على منهج السلف بل ومن علامات في الشرق الفرقه الناجيه محبه علماء السلف حتى جعلوها فيصلا اذا رايت الرجل يحب أحمد والشافعي وسفيان ووكيع فاعلم أنه صاحب سنة واذا رايته يطعن فيهم فاعلم انه صاحب بدعه هذا المنهج الدقيق حتى كان بعض السلف يضعون على الثغور مداخل البلدان لجلال فيسالون القادمين إليهم ليتأكدوا من دعاه البدع فالافتراق واقع في الامه لا محاله لكن نحن كطلاب علم لا نكون عونا في الافتراق بل نكون عونا في الاتلاف ودم الافتراق ودلالة الناس بدءا بأفسنا على الحق ومن نعمة الحق الذي انعم به ذلك أن تزكيه بتعليم الناس الحق والصبر على دعوتهم وتحمل أذيتهم نعم. فواحدة تنجو وهم أهل سنتي فأبشر بذل حسن من الله والصبر النجاة طريقها واحد ولهذا يأتي التعبير بالجمع في طلق الظلال وبالإفراد في طريق النجاة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ولا تتبع ماذا السبل فتفرق بكم عن سبيلي طريق الحق واحدة لمن كان له قلب لقى السمع وشهيد فواحدة تنجو النجاة ضد الهلاك فوز ضد الخسران وهم أهل السنة أهل السنة اعتقادا ولزوما للسنة في معتقدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وتعظيم السنة في قلوبهم والتمثل بها هذا في الدنيا فوز وفي الآخرة فأبشر بذي الحسنة من الله واصطبر كان يشير مع البشارة أبشر سميت البشارة قد تكون في الشر وقد تكون في ماذا؟ في الخير وبشرناه بإسحاق وبشره بعذاب اليم سميت بشارة أن البشره تتغير إذا سمعت الخير أو الشر فهنا رحمه الله بين أن الفرقة الناجية واحدة وهم أهل السنة ثم بشر صاحبها بالفوز في الدنيا والآخرة من فاز في الجنة يكون فاز في الآخرة من فاز في الآخرة يكون لزما فائز في, في, في ماذا في الدنيا ثم قال واصطبر يشير الى ماذا الى الصبر لانه يؤذى صاحب الحق فاصبر. فاصبر وما صبرك الا بالله انا وجدناه صابرا ايوب عليه السلام من اخلاق الانبياء الصبر واهل السنه و اهل الخير وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر انما يوفى الصبر ما بغير حساب صابرين والصابرات إلى آخر آية ما الله لهم فيشير رحمه الله اصطبار مجاهده النفس والصبر على الأذى الأذى الحسي والمعنوي قد يؤذى في بدنه قد يؤذى في سمعته لكن لا يهمك أنت على حق واصبر بصدق قيل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كيف صبرت على ما أذيت فقال لو وضع الصدق على جوح لبراء الصدق مع الله ولا تهتم بكثة المخذلين والمخالفين جاء رجل يسأل ابن المبارك قال اختلف الناس قال كم مع الجماعة قال لا جماعة ضاعت الأمور فقال عندكم أبو حمزة السكري إمام الهسلين قال نعم قال لزمه فإنه جماعة على حق لا يهمك من خالف ولو كان أفصح لسانا وأبلغ بيانا واكثر جاها وسمعه المهم هل هو على حق او لا ان جمع الله بين الجاه والحق هذه نعم تترى لكن الاصل انظر إلى المنهج فابشر بالحسن من الله واصبر اصبر على ما ياتيك من أبيه. هذا هذه فرقه الناجيه طيب بقيه القوم تقدم انهم على ضلال وسيؤكد هذا بقوله وسائرهم هلك لقبح انتحالهم وخبث اعتقاد عنهم اليوم قد ظهر وصفهم بأن كلهم هلك من الهلاك الخسارة والبوار والقبح هلكوا وقبحوا لما فعلوا من انتحالتك المذاهب وخبث أوصاف تنفر واحد منها يكفي التنفير كلهم اجتمعوا لأن الفساد العقدي أشد من الفساد في الأموال وفي الأولاد وفي الزروع الثمار هدم للديانة وخسارة في الآخرة وخف اعتقاد عنهم اليوم قد ظهر اليوم فقط أو الأمس أو الغد هو يتكلم رحمه الله من باب النظر وقد يكون المراد البلاغة كان يشعر أن هؤلاء في كل يوم موجودون احيانا تأتي بعض الأفعال أو بعض الصيغ في الكلام لتصوير مشهد باستمرار كما يقول في قوله تعالى ترميهم بحجارة المسجد كأنك ترهم الان مضارعة في نفس الوقت وخبث اعتقاد عنهم اليوم قد ظهر اليوم وأمس منذ أن ظهر إلى تقوم الساعة وهم على خبثهم وهلاكهم وقبح نحلهم نعم فمعبد من, فمعبد من قبل الذي خالف الورى بسحر سيجزى في المعاد بما سحر معبد بن عويمر الجهني أول من تكلم بالقدر في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه وحذر منه الصحابه مر معبد في المسجد فشاهده عبد الملك بن مروان فقال ان هذا لهو البلاء المبين فكان خادم المعدان يسمع كذا فقال ان البلاء المبين اذا كان هؤلاء هم الائمه يعني هو الان حتى لو ما كان متبوعا فهو ماذا بلاء ما بالك اذا كان متبوعا فسئلوا بدعاء العلم فافتوا فضلوا واضلوا هذا الرجل معبد أول من تكلم بالقدر وتلميذه الذي أخذ عنه من هو غيلان القدري وانتشر تلك المذهب الضال بن عمر لما سمع قال اما والله أخبرهم أن ابن عمر بريء منهم لو تمكنت من أحد العاطف بأنفه من باب البغض الشناعة فعله نعم وأما بن قلاب فمعبد الذي من قبل الذي خالف الوراء الوراء الخلف فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقب سمي الناس بالوراء يأتي بعضهم وراء بعض بسحر مذهبه الذي قاله فيه أشد من السحر السحر يأتي في العقل ويأتي في البدن لكن قد يزول بالدواء لكن في الغالب أن البدعة لا تنزع من صاحبها إلا ان شاء الله ولهذا جاء في الحديث ان الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة قالوا كيف والمشرك قد يتوب قالوا ليس المراد أن الله ما يتوب اذا تاب لكن الغالب أن من لزم البدعة فقل ما ينزع عنها يعني يتدين بها بسحر سحر خفي البدعة خفية تكون في أولها ثم تزداد تزداد كالحرب أول النار ما هو؟ شرارة الحرب أول ما تكون فتية تسعى بذينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا أو ذات حيض أول ما تبدأ يسيره كما أن أول غيث قطرة أول النار شرف فالبدعة تأتي خفية حتى تتمكن سيجزى في المعاد بما سحر الجزاء من جنس العمل وما ربك بظلام للعبيد ان إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ولستمف عليها. من سن سنة حسنة وفي المقابل من سن سنه سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها وجاء الحديث لما قتل ابن آدم أخاه. ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم ماذا؟ كفله لأنه أول من سنى القتل نعم. وأما ابن كلاب فجاء ببدعه وجعد وجهم والمريثي ذو الدبر ابن كلاب اسمه عبد الله بن سعيد بن كلاب يظن بعضهم أنه أخو يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ من شيخ البخاري والسكي قد تتبعت ذلك فلم اجد ليحيى اخا اسمه عبد الله حتى لو كان اخا لا يضره شيئاً ذلك فابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب صاحب تصانيف في الرد على المعتزله لكن مع تاثر بهم او ببعض بدائهم فقال بها لما افحموه وسمي لقب الكلاب لشده جذب خصمه إليه وقوه فصاحته وبلاغته يقول بعضهم إنه كان نصرانيا وكانت أخته علمة في النصرانية فلما تنصر هجرته أخته فحاول الوصول لها بكل طريق فأبت عليه هجرانا له فتسلق عليها ثم قالت مع أي اختها كلمة ثم لك ما تفعلين قالت قل قال إنني دخلت على المسلمين بنصرانية خفية حتى أبثتها بينهم فرضت نفسها وطابت عنه هذه القصه مشهوره في ترجمة كلاب أنه كان نصراني فأسلم يفسد يقول شيخ رسوله هذه كذب واختلاق فالرجل عنده علم وعنده دين لكن الجاهليه المعتزلة لما رد عليهم أرادوا تشويه سمعته وهم شر منه أقبح وهو خير منهم مع ضلاله وهذه من طرق أهل الضلال بالله بعض أهل الاهواء والتوجهات الخبيثة يشوز سمعة أهل السنة أو بعض أهل السنة بتياب الغير على السنة واحذروا وهذه المداخل لا يفهمها كل واحد. يبكي على السنة ليس لبات السنة بل جعلها مطية أو مسيرة الغاية، كما فعل هؤلاء فالحذر من هذه التلبيسات والمضللات بدعة ابن كلاب يقول ليس كلا ليس لله كلام مسموع وهذه البدعة الذي قالها أن ظهرها يتكلم وإنما جبريل نزل بحكاية معنى كلام الله بدعه لها أنصار يسمونه كلابية وقد رده رسولنا كما تقدم في مبحث رد عليه على هذه البدعة وأهل البدع دائما يشقشقون بدعهم جزئونا حتى تقطوا في زعمهم مع أنها كلها ترد من مورد واحد وتصدر عن مورد واحد وبدعته هي قوله أن الله ما تكلم وأن جبريل ما سمع كلام الله وإنما نزل جبريل بمعنى أو بحكاية كلام الله وكل هذا من باب نفي كلام الله لأن الكلام يحتاج كما قيل أو يقع صاحبه في التشبيه يحتاج الى حنجرة ومشاكله وكل هذا باطل فالله جل وعلا وصف نفسه بأنه تكلم ولسان حال المؤمنين ومقالهم سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير جعد بن درهم من أهل الشام شيخ جهان بن صفوان هو الذي تدعى مقولة ما اتخذ الله إبراهيم ماذا؟ خليلا ولا كلم الله موسى تكليما صلى خاد القسري صلاة العيد ثم قال فطر ثم, أضحى ثم قال أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم فاني مضحم بالجعد فإنه زعم أنه لم يتخذ أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فلبحه وقال المقيم في النونية يعني أكرم به من القربان وأما الجهم بن صفوان بن محز الراسبي راس الجهميه وإمامهم الجهم الجهم بن صفوان بن محز الراسبي رأسه جهمية وإمامهم نفى صفات إله بزعم التشبيه التنزيه قال أنا أنت صفات جميع الصفات حتى لا يشبه, لا يشبه الله بخلقه وقال بخلق القرآن وأن الله جبر المخلوقين على الكفر والضلال هذا عين الضلال وبشر ابن غياث ابن أبي كريمة المرديسي ابتدع القول بخلق القرآن وله مقالات منكره يقول بعض يقول الذهب في قارة الذهبي كلام ما ادري ممن قوله أو من منقوله يقول بشر بشران وأحمد أحمدان بشر بشران بشر السنة وبشر البدعة بشر السنة بشر الحافي وبشر البدعة بشر المريسي وأحمد أحمدان أحمد السنة الإمام أحمد الحنبل وأحمد البدعة ابن أبي دؤات هنا يقول لما سماهم قال ذو الدبر أو الدبر الدبر الخلف هم في الخلف متخلف في الوراء في التأخر ومما المعاني الكلمة بفتح الضم الخسران والهزيمة والهلاك فهم أهل الهلاك والتأخر والهزيمة والخسران وافرد الداري عثمان بن سعيد كتابا في الرد على بشر من ريسي العليم وسماها للسنة في كتبهم ونص على اسمه بالتحذير بهذا التنصيص على أسنان سبعة من منهج السلف حتى قال الشاطبي في الاعتصام لا ينص على التسمية التي أمرين إذا ظهرت بدعتهم واشتهرت وكان في ترك أسمائهم مضرة والثانية إذا نص الشر على أتسميتهم كالخوارج والقبرية نعم وجاء ابن كرام بمين وفرية على الله والمبعوث منه وما شعر الابن كرام محمد ابن كرام بالفترة تشديد على الأشهر لعله يقال كرام بالتخفيز لكن الأشهر نعروه كرام هذا ابن عراق سجستاني كان عابدا لكنه يروي الموضوعات ويتقرأ يتديم بالكذب بالرواية بالأكاذيب والموضوعات عن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى عد من الأقسام من الوضعين الكرامية نسبة إلى هذا الرجل وكان يقول أن من أقرأ بلسان التوحيد فهو مؤمن وعلى زعمه أن المنافقين مؤمنون النفاق الاعتقاد عيادا بالله يقول بانهم أهل الإيمان جاء ابن كرام بمين المين هو الكذب الافتراء ايضا اختلاط الكذب على الله على رب العالمين وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم معنا شيخ حتى عجبتني كلمة قالها محمد بن أسلم الطوسي قال ما عرج إلى السماء أقبح من ثلاث كلمات يعني أقبح ما عرج للسماء السماء ثلاث كلمات ولهن فرعون حيث قال انا ربكم الأعلى والثانية قول بشر المريسي القران القرآن مخلوق والثالثة قول بن كرام يكفي ذكر أن باللسان فقط في الإيمان كلمات ينبني عليها مذاهب باطله تفسد أمور الدين والدنيا والآخرة في حق ما اعتقدها فهذا هؤلاء بشر والجعث ومعبد والجهم بن كرام من ائمه الضلال وقد أفسدوا بهذه المذاهب الضاله لكن أهل العلم رفعوا رؤوسهم وردوا شبههم وفندوهم وكتبوا واعتقاد لأن السنة مشهورة معروفة بالرد على هؤلاء نعم. فهم أحدثوا هذا الكلام بعقلهم وكلهم عن منهج الحق قد عبر هذا كان قالوا به حدثوا من أنفسهم ابتدعوا من أنفسهم بعقولهم المجردة عن الأدلة الشرعية على مفهوم منهج النبي عليه السلام واصحابه وكل قول ظال ينطبق عليه هذا البيت أي حدث يحدث من القول بدع كلها ينسحب عليه هذا البيت لأن مصدرهم العقول وغاية أو النتيجة أنهم خالفوا وعبروا عن منهج الحق ما عبروا عليه عبروا عنها عرضوا عنه منهج الصحيح وكل كل بدعة صغيرة كانت أم كبيرة أحدثها أصحابها بعقولهم وهم في ذلك عابرون عن منهج السلف مخالفون له. نعم. أرادوا به تشويش شرع محمد فما بلغوا ما أملوه من الغرر. التشويش يقول من منظور عن أبي منصور كلمة مولده أصلها التهويش خلق. تخليط أرادوا بهذا التخليط التلبيث على شرع النبي صلى الله عليه وسلم الشريعه التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا القصد افساد في الدين لكن ما بلغوا ما أملوه أرادوا اضلال الناس نعم ظل من ظل ولكن الله قيض للحق أنصار وقيض للحق من يرفع رايته فردوا على الشبه وبينوا خسرانها فهدى الله من هدى بفضله وظل من ظل بعدله ولا هذه ربك أحدا نعم محال كقيعان السراب تخاله دليلا ولكن في الحجاج قد انتصر محال محال المحل الجد الارض التي انقطع عنها المطر كقيعان السراب قاع المكان الواسع المستوي والسراب تعرفونه ما نراه في السفر اثناء السفر طرق أو في لكان في الصحراء يرى وسط النهار مثل الماء قد ذكره في القرآن كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إلى جاءه لم يجده شيئا تخاله أي تظنه ما إخالك أي ما أظنك دليلا تظنه برهاما لكن في الحجاج عند الاحتجاج وإرادة الحجج قد انكسر بطل وزال وهذا واضح حججهم تتهافت، لا تنهض في مقابل دلة الشرعيه إلا من التبس الأمر عليه ولم يعرف هذا يتلبس الأمر ويغتر أما هذه الأدلة وهذه الشبه هذه الشبه التي عندهم لا تقف أمام الأدلة ولا تنهض ابدا بل هي كسيحة عليلة عمياء بكما لكنها تنهض وتقوى عند ضعفاء العلم ومن يغتر بكل ما يقال وإلا فلو ان كان الانسان على بصيرة علم أنهم على جهالة وعمائها ما يخال أي ما أظن كما تقدم لكم أذكر فائده عند ما يخال أحسن بها ان كان ليس لها علاقة بالمجلس لكن من بعد فائدة ما يخال عرفناها ما أظن إخال أظن قرأت أن بخاري أن رجلين أتيا إلى وحشي فسألاه عن قتل حمزة فاحدهم كان متلفما لأن وحشي كان عندهم عند أهل بيته فساله الذي كشف عن وجهه عن قصة حمزة رضي الله عن الجميع فلما ساقها قال المتلثم الذي تلثم حتى لا يعرف وحشي يا وحشي أتعرفني قال فصعد النظر فيه فقام صعد النظر من على رأسه إلى أخوص قدمه فوقعت عينه على قطعة من قدم قدمه قال عرفتك كنت مولى هذا الشاب من بني الخيار قبيل عربيه عند امراه من بني الخيار وكانت مولاتي على الراحلة والناقة فقالت يا وحشي اصع لي الرضيع فرفعته فلاحت الشمس في قدمه ولا إخالها يظنها إلا هذه القدم أنت فلان؟ قال نعم قال ابن حجر وكان بين رؤيتين خمسون سنة وهذه من قوة الفراسة هذه فائده تعالب وفق الله جميع وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته